الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ونولاه وفعل إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلها آخر صلاة أصليها ولذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة يأمر الصحابة أن يصلوا صلاة مودعة فالذي يظن أنه مودع لهذه الحياة يخشع مع كتاب الله تبارك وتعالى والذي تعلق قلبه بالدنيا وزخرفها وما فيها من نعيم زائل يكاد يتأثر قلبه بآية من كتاب الله أو بصورة أو بالكتاب كله إذا صليت أقبل على الله بقلبك وقل لعلها آخر صلاة لا تقل بلسانك ولكن قل بقلبك تيقن من هذا واستشعر تلك المعاني ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على ربي عز وجل وصلى وقام بين يديه وكبر كان له أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء كان يسمع له في صدره أزيز كعزيز المرجل من شدة البكاء والحزن لا حزنا على الدنيا ولكن حزنا على ما هو آت حزنا على ما هو آت لأن الذي يستقبله الإنسان أهوال وأمور عظام فلابد بد أن يتخيل المرء ما هو مقبل عليه قبل أن يفاجأ فإذا ما فوجئ كانت الفجاعة أما إذا كان معمرا لهذا السكن وهذه البيوت التي هي بعد الموت كان سعيدا فيها كان مطمئنا فيها كان غير محزون فيها بل كان الله أن وكان العمل الصالح أنيسه والملائكة الكرام كذلك يرى مقعده من الجنة الصحابة الكرام كانوا إذ أقبلوا على الله لا يكاد يسمع لأحدهم آية من شدة البكاء كان أبو بكر رجلا أسيفا إذا صلى بالناس لا يكاد يسمع من شدة وجده وحزنه وبكائه رضي الله تبارك وتعالى عنه في المؤمن لابد أن يتجه إلى الله بقلبه إذا ما أقبل على الله قال لعل هذه آخر لحظة ألقى فيها المولى تبارك وتعالى ولما كانت الصلاة بالنسبة للمؤمن في الدنيا هكذا أول ما يوضع في قبره وفي لحده ويهال عليه الطراب وينصرف الناس ويدعوه بل يصفف عليه اللبن حتى لا يدع ثقبا ولا سم خياط سبحان الله كأن لم تكن بينه وبينهم مودة وينصرف الملائكة يقعدانه فيقول دعوني أصلي هذا المؤمن إذ كان قلبه متعلقا بالصلاة في الدنيا كانت قرة عين له لما يوضع في قبره والكل ينصرف أبنائه وأزواجه وبناته وأمه وأبوه وعشيرته الكل ينصرف ويدعه أين الصلة أين القرابة أين الصداقة أين المودة أين المحبة أين العشرة كل هذا انقطع بموت هذا الإنسان ولكن له سبيل لم ينقطع بعد سبيل نور سبيل الضياء سبيل فرح وسرور عندما يوضع في قبره أما الأيكا يقعدانه فإذا ما أراد أن يسأله قال دعوني أصلي يقولان له إنك ستصلي أبشر إنك ستصلي فاسألني من ربك وما دينك والر الذي هو فيكم ثم بعد ذلك يلقى ما أراد الله تبارك وتعالى أكرر إذا أردت أن تنفعك صلاتك قل لعلها آخر صلاة وصليها لله تبارك وتعالى صلي وأنت سليم معاف قبل أن ترفع ويصلى عليك وتحمل إلى القبور والأجداث أسأل رب تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأن يعصمنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وان يحفظنا من الشيطان ووساوسه وزخرف في الدنيا الزائل ألفاني أقوله لهذا وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطلب إليك والحمد لله رب العالمين